الحبيب عن الشروق بداري في ظلمتي الأحزان والاكدار هجر الضريح الضمر روح عندما شاء الاله قدر الاقدار ومضى برحلته لخاتمة الزمان وروحه امضت مع الابرار ان لا لم نكشف علوم الغيب والاسرار وكذا كذلك نحسبه باذن الله اللهم نكشف علوم الغيب والاسرار كنت يا قد فارغتنا وهجرت فلك الشعر في, في البحار فأنا بدأت اليك جسري عابرا فوق القوافي فانتشت أفكاري سارس في مواليك التي قد زينت أشعار وعب الحبيب عن الشروق بداري في ظلمتي هجر الضاري الضريح الطمر روح عندما شاء الإله مقدر الأقدار يا حي فروحا من ببابك مغر واغفر له يا غافر الاوزار واحشره يا ربي معيه احمد والصالحين معا بدار قرار نعمة ينسى من يحضّر ضلّ غفر.